الذي جعل لكم الارض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وسلك لكم فيها سبلا وانزل من السماء ماء وانزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لآمنها منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أرناه آياتنا كلها فكذب وأبا قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوا قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحا